قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شطيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاطرا فهب لي من لدن كوليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا مبشرك بغلام اسمه يحيا لم من قبل سميا قال رب أن كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هجن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية